بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اهله الثناء والتنزيه الحمد لله المولى الجميل واهب العطاء الجزيل شيخنا الجليل المبارك في القليل والصلاه والسلام على امام التنزيل قدوه ونبراس العابد وانا اله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم البلد للجليل ثم أما بعد أن يغلق مصلون إلى رحابك دبجنا رسائلنا تكاد تحرق من أشواقنا لهباً شوقاً إليك فهل ترضى محبتنا مهراً وإلا بأثنى القلب والغدب فغيرنا بمداد الحق قد كتبوه ومن ضمنها كتبنا الشعر والخطب ايها كبته الفضله ضمن سلسله اسره الحياه والتي ينظمها مكتب التعاوني لمجوعه الارشاد بجنوب هايل معجام اللغه في هايل باسمكم جميعا نرحب بفضيله الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العليم الأستاذ في جامعة تلك سرود فنقول له حياك الله وبيّاك بين أبنائك وإخوانك في حائل حللت ضيفاً عزيزاً علينا فكم تشوقنا بكلماتك النابعة من القلب إلى القلب فاغرنا ها يصلون امامك قد وقفوا استحاما شغفا لما تقول في هذا المساء المبارك ايها الاخوه لا اريد ان استهدر الحديث في هذه المقدمه لاني اعلم انكم اتيتم هذه الليله المصيبه لسماع عند الشيخ خلي تفضل شيخنا مشكورا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته মহ <as> <as> <as> <as> ان ربنا ذكرها شيء فالنور عليه بدرهم نحضروا والصلى عليك احسن القصص بما نرحل فبرر الله ما قال وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين هادوا موسى فبررته الله مما قال وكذا رعيته الله وتيها وجاء الرب وقال رب العالمين فكان على اسراء وسلام يبين اصحابك الله. حسن كلم الله. آدم كلم الله. محبت عليهم جميع القرار الصلاة والسلام كلم فمن أيها الناس من يشتري ما يدور وهم فتا ما بين الخامس عشر الى الثامن عشر نسبة فتا يقارنه ابراهيم قالوا فأنت به على العين الناس لعلهم يشاغون تحقب ابراهيم وابراهيم عليه السلام من شجاعة انه ما هرم خارج قلنا لو كان الرجل يريد حق بالاسلام ويسلم من غير ما يطلعه من ليش حقوق الاسلام لكان لما حقق الاسلام غرم خارج البلد. لكنه يريد ان الآية عنده ليس لبي اقسم الحجر ان سيصنعون حجر ভৱা পুনৰ جبني عما اسالوا فقال ثنى عما بدات قال عم يقرأ القران كم اله تعبد تترك له تعبد قال اعد سبعه سته في الارض وواحد في السماء قال فاذا معنى الحديث اذا مرض الولد افتجر قال اكبر الذي في السماء اذا جاء الجد وتذكر قربا قلبي ما يتوجه الا الى واحد عسى الاسرع ارى صح اعبد الله والعزه والانات لكن اذا جاء الجد اتوجه الى فوق قال فريد لمن ظل ولد من, من تدعو قال اكبر الذي في السماء قال فاذا اجتبت الارض من تدعو قال اكبر الذي في السماء قال فاذا جاء العياء من تدعو قال أقل الله في السماء قال فيستجيب لك وحده أم يستجيب لك كلهم كعلي الله والعزة أيضا كن بدلك الأرض وتشترونك أم أن الرزة والإجابة والشقاء يستيقون فوق فقط قال بني يستجيب وحده فقال عليه الصلاة والصلاة في معنى الحديث يستجيب لك وحده وينعب عليك وحده وتشتركهم من هو في الشرر لا فالعبادة هي شكر بالمنعب وتشركهم منهم في الشكر أم أنك تخاف أن يغلقوه عليك تخاف إذا ما عبدت ومن يضروا قال, لا هو من هو من قال الله هو أروا منهم من يخاف أنه منها إذنان والآلية قال عليه الصلاة والسلام يا أبا العالم أسلم أعلمك كلمات يدفعك الله بيه أسلم فأسلم الرجل من يدي النبي عليه الصلاة والسلام فعلمه أن يقول اللهم اغفر لي تنبيه وقمي شحة بسرعة. إبراهيم كان يحاور قوما رأيه حاوله ونبيه الله عليه الصلاة والسلام يحاور قومه فاتبع بلت أبيكم إبراهيم فهو يقول لقومه وتعبدون من هدون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أغفر لكم ولما تعبدون من هدون الله أفلا تعقلون عجز القول عن قوه الحجه لا تعويله حجه القوه قال حر القول وانصر خوانهتكم ان كنتم فاعلين قلنا نراه كونوا بردا وسلاما على فاعلي قراني خرجت رايح من النار واحد من خدمه كان ما يصلح للدعوه فقال اني مهاجر الى ربي سيهدي طرقي البلد كلها من جهه خراسان والعراق و이란 وتوجه الى فلسطين في فلسطين تزوجت ساره ولبت وقتا ترى يرزق اولادي لبث وقتا ترى يرزق اولادي فهاجر او ذهب معهم وسار الى جهتي مصر ودخلات إليها وكانت صاره رأة حسنان فرآها بعض الناس ونقر إلى والي مصر في ذلك الحين أنه من دخل رجل إلى مصر معه رأة حسنان لا تصبح من ذلك فأرسل من جاء بها وسأل إبراهيم منها فخشيا يقول زوجتي فيه تلك فقال يسارة إنه ليس على الإسلام أحد إلا أنا وأنتي فأنت أختي بالإسلام فسأقول أختي على هذه الاخت فاخذوها بالقوه وراهيم ليس من قوه يقاوم فقام يصلي ويستعيد قواه فوصلت الى ملكه واضطرت عليه فلما اقترب منها دفع عليه فشل صار ما يقدر يتحرك فقال لا تدعني لي